وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى افرئيتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم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 لكن في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد ان ياذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه وما لهم به من علم إن إلا الظَّنَّ وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى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 من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا